بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او قسم منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا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 فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الودان شيبا السماء انفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا